بوك تو سيب تسعة وسبعون تسعة وسبعون دو الصفات اثنين الصفات اثنين بلون رابن. انا البس ثوبا أزرق. انا لابس ثوبا ازرق نسور هابس روجا راضا انا البسو ثوبا احمر انا لابس ثوبا احمر نسور هابس بردان راضا انا البسو ثوبا اخضر انا لابس ثوبا اخضر مياشتاس نيغرا ساكو سأشتري شنطة يد سوداء سأشتري شنطة يد سوداء Miachetas brunen sacon سأشتري شنطة يد بنية سأشتري شنطة يد بنية Miachetas blan kan sacon سأشتري شنطة يد بيضاء سأشتري شنطة يد بيضاء مي بيزناس نوفان اوتو احتاج لسياره جديده احتاج لسياره جديده مي او احتاج لسياره سريعه احتاج لسياره سريعه مي أحتاج لسيارة مريحة أحتاج لسيارة مريحة هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن هناك فوق تسكن امراة كبيرة السن هناك فوق تسكن امرأة سمينة هناك فوق تسكن امرأة سمينة مالسوبرة لوجست سي فوليما هناك تحت تسكن امرأة فضولية هناك تحت تسكن امرأة فضولية نياي غاستوي استيس سيمباتياي ضيوفنا كانوا اناسا لطفاء ضيوفنا كانوا ناس لطفاء ني اي غاستوي استيس جنتيلاي هوموي ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين ني اي غاستوي استيس انتريساي هوموي ضيوفنا كانوا اناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. لدي اطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. شو بيجي إنت فاني أستسأفبلي؟ هل أطفالكم مؤدبون هل أطفالكم مؤدّبون؟